حذر علي يا شيحيتي غمض يوسك ما تونيتي بصواب شتى الانصار الياس الحارب داح البار غمضي وسكنات حذر علي يا شيعتك حذر علي يا شيعتك حذر علي حذر ما شاء الله غمض وزك نتوان بصواب شتال مصاب بصواب شتال ليس الحرب داحي الباب ليس الحرب غمضي وزك نتوان غمضي وزك نتوان اعيد لك يا المستهل بعد مر وسكنة بصواب جتال الفار اليس الحرب داحي البار غمضي وت ما ات وينيت حب الياس الحر ب ضاع عيدر علي يا حيدر علي يا شيعه يغمض تغمض ما شاء الله ما شاء الله, الله حوالي. حيدر علي يرضى حوائج بارك الله فيك غمضي وسكنة واني بصواب شتاء الانصار بصواب شتال الياس الحارب غمضي هل لي على ما يوفر بكي يا اللي والله <تصفيق> <أحلي> <تصفيق> سقاني اقعدير ويلي ناق موصى في الزمن قيل تمجبع طين مخات وادع فيش تنتظي لمن أعمل هات شيء غير ناغل حزيت من تمغيت تبشي وتنوحيت لك عقل حيزة من سمغيت تبشي وتنوحي تلك هو الزميح من شعب ليأتي الحروب ليأتي الحروب رمضوا غمض وسكنت والنيت حذر علي يا شيعي سيح على كيفك حذر علي يا شيعي بصواب شتاء المصاب. الحرب الحرب منونوا كل خدمه السيد سعيد الفاضل احلى يا ل البيت يا غني هي اللي الدم غير الشيء عتاني نا علم وصا همت جبعه الطي الحج بالحي هو ما ونأمل هذا الشيء <تصفيق> ناقي الحيزة من تمغيت سبت وشيلو وشيء نوغيت لكيت من سر چه وتنو حي لكيت هو الدمع من دامت شعب الاسلحار ربما الشكر ورمضير سكنت وانا عاد رعلي يا شيخي غمض وجهك علي واش تعالوا صار بصوا يا ناس الحر دهح البار يا ما تولي ارتاضي او يا ويا را غير كلب احزبني تبرمني وجرحك يا حزار يشفيها هيها اظلوم اما شن الاحزب يا عالي ا مصباح وجهاك اطفالي اظلمت دميا انا وفاحت ما ظنت في ذي الوثق يا قلوبك فاق وانيت ونيران تبعى بخزريت يا قلوبك فاق الحراديم وتأخوقة عبليات الحروب ليالٍ. الحروب ليالٍ. الحارق ليالٍ. الحارق ليالٍ. الحارق ليالٍ. رمى به لا تصعد لا تصعد او حادراتي يا شيعي <مترجم> <وعب شتاعدم فعب. مترجم> هو براقا لام وان فقال يحي يحل الوفات واسدون ايام اجال طيب لايته قدري يغيب في بغابيت والعمر يفكي دهابيت قدري يغيب في بغابيت والعمر يفكي دهابيت أبغيل أو پوشنا حب يثل حرب واليثل حق رمضان تكنا يا شيعي لكل سؤال عذر عليه عذر عليه صار شيء عليه عمى في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 حدار بجواها هاي اللي شفت فاطم بالباب من دفعوها حظات فاتهم من حيزين بالخدار الفجواهين. هاي اللي شخصك هو إنكسر من غيض حاضر هو بلا جانب ظل ماهي هو ظل حجار قام ليشيت وبكل بجاره ضابهه جرح الظوم زي شافيت نصي ينجع جرح الظوم زي شافيت نصي ينجع صادشت من مطاب يا سير يا غمضي وتكنت وانصارك الله بك حيدر, حيدر علي يا وادرع هذه يا شيعه التوائم غمرت سواط ممنون قاد في الخدمات في التعيينات أحظى صدوم وين الحيزين بتحت عاريف الجواه أحيي اللي شاف باطئي بالباطن من تفوحه وانكسر من قيد حاضن وبلادان ضلماه افجار حصابه جرح الصوم دي شافيت نصي انجا في مهاميت ومصاب شد من مصاب ما ضيوتك ما توليت حذر علي حذر علي ما شاء الله هي اراط طاحت يا علي هي يا و اللي ما بعيد اي اليتام سمعتنا بغي فيك وحلم جبيني قلع لو قدري يجبرني الفاجي هو الوان يا بوحسي علي فيه اما جنابا في الوانيتي هو بقصق نعشك يا ابو يا بشيالي طلع التيل رو هي يا ابو يا بشيالي طلع التيل رو والعيش بغتك ما صاب ليس الحرب ليس الحرب غمضي وسكنت وليت حزر جنة جنة. وياك يا خير من لاجال يا خداري هي حداري ويا الفجر محرضك عن من بعد نورك ياويتي a i go, jakieś? Pdaryczy, piszak się يا جواب ذهب بحر داخل بالروح حياتك الله بشكوانيا يا علي ايشكواني اي لا خليها وصوات لطومين. حي يا يوم وين قد ما الك يا يوم يخوتو توبو بالواني ممنون. إليك هل ليا لني رقهي هو صواته لا تقوم انه راح هو يا يوم ال زمان شيحي خاك تجمع هي هو يا يوم ال نعود وتفض بالوانه بلوان مثل هابل وما صارت بها للعقول الواقية حتارت علي مدن يا واس حاضي ظلم جارت هو يرياك ثورن يا من وانا ما ندري والله اكل شيعي يصيح الحي دارا من روايه علي يا علي او كل شيء يصيح الحي داري من واي احل عن المشاكل ما يرد شجاي وغيرك يا علي محد يداوي. لاي أمي تودي جرحنا وين ذكيت واني والله كل شيخي يصيح الحي دراما وعي أحلال مشاكل ما يريد شجاي وغيرك يا علي ما حد يداوي داي هم يتوافق جريح نوع ذكوان هيا الحمد. والا لو تر رج العله حتى بس خاطل يا تاج الكرامة ممنون هي